من الرجيم. بسم من الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم قُلْنَا إِلَى إِنسَانٍ I'm إذ يتنقى المتنقسيان عن اليمين وعن الشمال Love for the for Well, all right. Yes. You <laughs> have <laughs> قرينه الدكتور لفضيله الدكتور We're oh, oh. جن ن ت لل يوم نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هل انت وَتَقُولُ هَلْ هل Huh? فَجَنَّتُ النَّعِيمِ لِلْمُتَّقِينَ غير غُرَفًا There! Uh -oh. في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو وَسَدِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَمْ نَخُلُوا